يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الام من البيت الحرام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 ورضيت لكم الإسلام دينا فمن الضر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم؟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 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم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 وعزرتموهم وأقرّتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل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 لئن بسّت إلي يدك لتقط لني ما أنا بباسق يدي إليك لأقط إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بي إثم وإثم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 اعلموا أن الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وبتغوا اليه الوسيله وجاهنوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به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 وقفينا على آثاره بعث بن مريم مصدقا لما بين يديه من التواعات وأتيناه الإنجيل فيه هدى فيه هدو ونور و مصدقا لما بين يديه من التوراة و هدو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 يَصْبِحُ عَلَى مَا أَسْرُ فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جُنْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا 117. آمَنُوا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 118. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم فَذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ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 بل يداهما بسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيا و كفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله هُوَ الَّذِي يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ النعيم.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 124. فما أنزل إليك من ربك فَلَا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين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 لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون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 وأمه صديقة كان يأكلان الطعام أم ظر كيف نبين لهم الآيات ثم ظر أن يأفكون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 أن لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أُنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين.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 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا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 فاتقوا الله يا أُلِلَّ أَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشِياءِ أَنْ تُبْدَلَكُمْ تَسْأَقُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلَكُمْ عَفَوَ اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ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 لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتب شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين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 فَلَمَّا تَوَفَّيْتَ لِكُمْ تَأَتَّ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَتَّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تُوَفِّرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ